بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخفركم إلى أجل نسمى إن أجل الله إذا جاء لا يرحر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يذبهم دعائي إلا فرارا فإن لهم دعروا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أبهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم بهوان ثم إني أعلنت لهم وأصر وأصرت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا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 ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويقربكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يجده معه وولدوا إلا قسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تبرن آلهتكم ولا تبرن ولا تمرن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا, فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تزرع للارض من الكافرين تيارا انك ان تذرهم يبلوا عبادك ولا, ولا يلدوا إلا خاجوا كفارا رب لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين, وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا